قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون اسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين عَلَيْهِ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.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 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ شَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُنَّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَرَمِيمٍ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخلتهم الساعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما والالسم أَبََنهاَا بِأَد وَإَِّا لَثون والْأَرغَكَ رشْنَهَا فَنِعََّ المهذون وَمنِنْ كلُ شيءَيءٍ خَلَق وَنَا زَوجَنِ عَكُم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 أتواسوا به بل هم قوم طاؤون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكراتا فهو المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ولموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعزلون فويل للذين كفروا يومهم الذين